سأل سائلهم بعذاب مواقع للكافرين ليس نور دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة إليه في يوم في يوم كان بقداره خمسين ألف سنة دارك ولا يسال حبيب حميما يبصرونهم يود المجرم لو افتدى من عذاب يومئذ بذنيه وصاحبته و All بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ممنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت قيمانهم فإنهم تَظَامَرَ أَذَلِكَ فَهُنَاكَ هُمْ الْعَدُوُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِهِمْ وَعْنٌ فَمَنِ الَّذِي هُوَ كَفَرُوقٍ بَلَكَ مُخْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ بِيضًا أَيَحْسَبُونَ كُلُّ مُرِجٍّ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُدْخَلُ جَنَّةَ نعيم فدرهم يخرجوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف صراعا كأنهم, كأنهم إلى مصر